يَنَسْتُ نَارًا سآتيكم, سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 ناس علمنا ما طط الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَنظُر أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَادِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ Then medication response Then beg surgeries Think what許 would they want 20 gżenie 21 said Oh, dear Lord, 22暮記 is this I إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كن تقطيعة أمر حتى تشهدون قالوا نحن we are unit press, and also unnecessary hit, and the odds areärke. So look at what you are going to do about وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره بِمَا يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم, ولنخرجنهم منها ذلته وهم صاغرون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 وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ saw وَكَشَفَتْ عَنْ saw it إِنَّهُ صَرْحٌ and he discovered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 رناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ had to give him and his children, but we were able to give them to them. And we were able اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله هم الله بل هم قوم يعدلون أم جعل الأرض قرارا وجعل خلا لها أنهار وجعل لها وجعل لها رواصية وجعل بين البحرين حاجزا أئلاهم مع الله بل أكثرهم لا أَمَّ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلِي لَمْ مَا تَذَكَّرُونَ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 Qul sīrū fī al-ārdu fānzūrūū kaiif kāna āaqibatū l-mujrīmīn. Wala tāhzēn alīhīm, wala tākūn fī zaiqī mīmā yamkūrūūn. Wāyakūlūn mātā hādā l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 وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم مدعاء اذا ولوا مدبرين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 يُكذِبُ بآياتِنا فَهُمْ يُزعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أكذَبُتُم بآياتِي وَلَمْ تُحِقُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ فِي النَّارِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه